م و ل و ع ه النابلسي س ن ا ل ع ل و م الاسلاميه a y e n